على أرض الحديبية قصة للمطر توقف صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية بين جدة ومكة وكان بها آبار على وشك أن تجف أسرع الصحابة نحوها يستسقون فنزحوها حتى لم يتبق قطره فقال صلى الله عليه وسلم انزلوا فقالوا يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلوب فغرزه فيه فجاش الماء بالرواء وجلس على شفير بئر آخر فدعى بماء فمضمض ومج في البئر فاض الماء وبركت الرواحل حوله وابتلت العروق كان نهاراً جميلاً لا ينغصه سوى ترق بردة فعل قريش أقبل المساء وحل الظلام وصل الصحابة وتناثروا هنا وهناك نام من نام وفجأة استيقظ الجميع على زخات المطر ثم توقف المطر ولاح الفجر فصدح بلال بالأذان فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبعد أن انتهى من صلاته حدثهم عن ربهم حديثا مليئا بالعتاب فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم فقالوا الله ورسوله أعلم فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمه الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي، فالكواكب مخلوقات سخرها الله، سخرها ليستغلها الإنسان، ليكتشفها ويستفيد منها. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً أَمَّا الْوَثَنِيُونَ فَقَدْ أَهَانُوا عُقُولَهُمْ وَانْحَطُّوا بِهِ لِمُسْتَوَى يَخْضَعُ فِيهِ لِلْحَطَبِ وَرَمَادِ اللَّهَبَ تلقى الصحابة تجديدا للتوحيد في ذلك الصباح المنعش وأشرقت الشمس فاستدعى القائد صلى الله عليه وسلم أحد رجاله واسمه خراش بن أمية الخزاعي وكان صلى الله عليه وسلم يثق بقبيلة خزاعه مسلمهم ومشركهم كانوا أصدقاء للدولة الإسلامية لا يخفون على رسول الله شيئاً كان بمكة حضر خراش فانتقى القائد راحلة مميزة أركبه على جمله المسمى الثعلب ثم كلفه بمهمة لطواغيت قريش وأمره بالتوجه إلى مكة فانطلق على السعلب حتى لامست أخفافه مدخلها وفجأة حاصره وثنيون أشرار حاصروه شاهرين سيوفهم وألسنتهم فتوقف خراش ولما توقف هوى أحدهم بسيفه على أحد قوائم الثعلب فبرك على الأرض ينزف ثم هجموا على خراش يريدون قتله